وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ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 أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفتا ولهم فيها من كل الثبرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضون يضرون إليك يضرون إليك نظر المرشِي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف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 ولنبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخبركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشَقَرَ سُلَمٍ بعد ما تبين لهم الهداة وشَقَرَ سُلَمٍ بعد ما تبين لهم الهداة لا يضر الله شيئاً وسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ